بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الطوطية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المجلس العاشر بعد المئة وفيه تفسير سورتي القارعة والتكاثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة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 وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ نَارٌ حَامِيَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْهَاوِيَةِ مُتَّكَاةٌ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ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 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة هي القيامة سميت بذلك لأنها تقرع الاسماء بهولها و... وإذعاجها يسمى يوم القيامة يسمى القارعة يسمى الصاخه اما الطامه كبرى يسمى باسماء تدل على شدته وهوله وان الناس يصيبهم عند سماعه هزع ورعب وخوف فالله جل وعلا نبه الى ذلك يستعد العباد لهذا اليوم ولقائه فإنه لا ينجي من اهواله الا الاعمال الصالحه فإن المؤمنين لا يفزعون في هذا اليوم لا يحزنهم الفزع الاكبر فتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون وانما شده الهول والازعاج يكون على الكافرين لانهم لم يستعدوا لهذا اليوم لذلك يهولهم هذا اليوم ويفزعون لانهم لم يستعدون وليس معهم زاد من الاعمال الصالحه تؤمنهم من الخوف كرر سبحانه وتعالى هذا الله القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه هذا تهويل لها أي شيء تعلمه عن القارعه وأهوالها لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى والخطاب للإنسان جنس الإنسان لأننا في غفلة عن هذا آل اليوم ولا يأتي لنا على بال ولا على ذكر كأننا آمنون منه الله يذكرنا به لينتبه من رقدتنا ونستيقظ من غفلتنا ما دمنا في زمن الامكان زم قبل أن يفجأنا بغته ثم لا مفر لنا منه ثم بينا هذا اليوم لما هول من شأنه وفخمه ونبه العقول إليه بينه بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث تكون الجبال كالعهن المنفوش يكون الناس في هذا اليوم يحشرون الأولون والاخرون لا يغب منهم أحد يحشرون صعيد واحد ويقومون من قبورهم ويتجهون إلى المحشر لا يتخلف منهم أحد كما قال الله جل وعلا يوم يخرجون من الأجداد يعني القبور كأنهم جراد منتشر الجراد اذا انتشر على وجه الارض يغطيها فكرتي هو وايضا هو حقيق امام الناس الناس يوم القيامه يكونون كذلك يكونون مثل الحشرات على وجه الارض مثل الجراد تغطون وجه الأرض من كثرتهم ويهينون ويذلون حتى يكونوا كالفراش الفراش هو الخشاش الذي ينتشر على الله المبثوث المنتشر كما في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر. الناس كالهراش عمكتون وتكون الجبال جبال التي كانت على وجه الأرض الدنيا الصم الصلاة الراسيات الشاهقات على عظمها وضخامتها وقسوتها جامدة لا تدركها الأسلحة الثقيلة والمعدات الثقيلة إلا بجهد وكلف من قسوتها وشدتها يوم القيامة نوب هذه الجبال تصير هباء تصير هفاء الطبا عك العهن والعهن هو الصوف صوف لين خفيف المنفوش صوف المنفوش يكون لينا الجبل قاسي صعب صلب يكون لينا مثل الصوف المنفوش ضعيفا تعلمون الصوف لثيما إذا كان منفوشا يكون لينا كذلك الجبال الصالح تكون يوم القيامة بهذه الصالح تكون لينة من شدة الهول فإذا كانت الجبال تكون حالها هكذا فما بالك بالإنسان الضعيف تكون جبالك العهن المنفوش هذا هذه القارعه هذه حالها وصفة قيامها لينبه العقول إلى ذلك ثم بين حال الناس في هذا اليوم الهائل بين حالهم بحسب اعمالهم تنصب الموازين الموازين توزن فيها الاعمال لان اليوم يوم عدل يوم عادل لا ظلم فيه ولا يضيع لأحد شيء مهما صغر قل لا يضيع من خير او شر تنصب الموازين موازين الاعمال كل عبد كل عبد توزن اعماله توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة كما توزن الاموال ولا في الدنيا توضع حسنات العبد في كفة توضع سيئاته في كفة مقابله فمن فقلت موازينه رجحت حسناته بسيئاته رجحت حسناته بسيئاته فقلت فهو في عيشة راضية يكون هنيا عيشه صافيا راض راضيه مرضيه يعني راضيه بمعنى مرضي يرضى يرضى عن اعماله ويصبر بها ويفرح بها ولا ينفعه حسنات غيره وأعمال غيره ما يبلغ حتى اقرب الناس اليه ما يحصل منه على حسنه واحده لو احتاج الى حسنه واحده من ابيه ومن من ابنه او من اخيه او من قريبه ما اعطاه كل له عمله كل مشغول بنفسه لا يلتفت احد الى احد كل يقول نفسي نفسي فمن ثقلت موازينه يعني رجحت حسناته بسيئاته فهو في عيشه راضيه عيشه هنيه سليمه دائمه يرضاها ويسر بها فيصير الى خير فهو في عيشه راضيه وهذا لا يمكن إلا بالاعمال الصالحة ما يمكن أبداً لا بالجاه ولا بالقوة ولا بالنسب ما يمكن إلا بالاعمال الاعمال الصالحة ولا يمكن انك تطلب المساعدة من أحد ليس لك إلا عمله التماثل تعلق مالك على اصدقائك وقربائك يقول ان شاء الله ما يقصرون معي هذا في الدنيا اما في الاخره فلا فيه الا حسناتك او سيئاتك ما تلتفت الى احد او تطمع ان احدا سيساعدك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه وكل مرء من منهم يومئذ شأن يغنيه كل مشغول بنفسه ويشوف ما هل ينجو ولا ما ينجو عند الميزان لا تملك نفس لنفس شيئا لا تجدي نفس عن نفس شيئا أبدا وأما من خفت موازينها فقلت سيئاته بحسناته ورجحت سيئاته بحسناته فأمه هاوية أمه هاوية وما ادراك ما هي هذه الهاوية ما ادراك ما هي نار ثانيه صلى الله العبد امه قيل المراد ام راسه دماغه يهوي على راسه على دماغه في جهنم يهوي على ام راسه اي على دماغه في جهنم تعذيبا له وقيل المغاد أن مأواه النار أمه يعني مأواه التي ليس له مأوى غيرها فإما أن تكون الجنة هي المأوى وإما أن تكون النار هي المأوى فأمه على هذا المعنى يعني مأواه الذي يأوي إليه كما يأوي الإنسان في هذه الدنيا إلى أمه وهو صغير ليس له أم غيرها والعياف بالله له الام الأم وما أدراك ماهي ما تعلم انت الآن ولا تدري ماهي نار خامل نار حامي اليس النار حامي او كذا ما يكفي قوله نار أن النار حامي لا نار حامي ما هم الا نار الدنيا اللي تعرفوه ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار الجهاله جزء واحد من سبعين وهل تطيقون النار في نار الدنيا ما حد يطيقها ولا يقرب منها ولهذا قال الصحابه رضي الله عنه وانها لكافيه لا نار الاخره اشد منها التسع وستين مره الحراره والحمد سال الله العافيه وما ادراك ما هي نار حاميه لا يعلم شدة حرها إلا الله عز وجل فهذه السورة على وجازتها فيها فيها آيات وذينات وفيها تنبيه وفيها بيان لما تؤول إليه هذه الدنيا من الفناء والزوال وفيه بيان لحال الآخرة وما يكون فيه وفيه بيان مصير الناس يوم القيامة لا يخرجون عن هذا المصير اما أن يكون ممن ثقلت عوازين وإما أن يكون ممن خفت موازينه وبماذا تثقل وبماذا تخف بالأعمال والاعمال محلها في هذه الدنيا فأنت الان في دار العمل يمكنك الان انك تتوب من السيئات وأنك تكثر من الحسنات الله اعطاك القوه واعطاك الخيره واعطاك ومكنك من العمل الصالح وايضا فتح لك باب التوبة هل يقول الانسان والله أنا فرقت وغيعت لا الله فاتح باب التوبة توبي الله والله جل وعلا يقبل توبتك ويمحو سيئاتك ويبدلها حسنا فأنت في الدنيا بامكانك أنت سمعت الآن ما أنت قادم عليه وعلمت أنه لا ينجيك من هذا المصير إلا الأعمال الصالحه لا غير وأنت الآن في دار العمل فما عذرك حينئذ ليس لك عذر عند الله سبحانه قد بين لك هذا الشيء الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء الدنيا عمل ولا حساب والآخرة حساب ولا عمل تنبه لهذا ولا تضيع نفسك ولا تغامل ولا تغفل عن ذلك تله عن ذلك ما دمت في زمن العنكة والفرص لا تدوم لا تدوم الصحة لا يدوم الفراغ لا تدوم القوة فبادر ما دمت متمثلا قبل فواتر الاوان خذ من صحتك لمرضك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخذ من دنياك لاخرتك من حياتك لموتك خذ ممكن تعلم سهل عليك جدا ولا تقول والله انا شاب توي يعني معي مهلك من ديني من في المستقبل اني اتوب واني واني يجيك الشيطان ويقول قل نفس الامر ولن توق شاب توق امامك مستقبل وامامك كما يقول بعض المغرورين من يهمني ما الذي يدريك يمتد بك العمر وان تدرك ما تمنيت وما املت فعليك بالمبادره يقول الشاعر ما مضى, ما مضى فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها لك الساعة التي أنت فيها المضى هذا ما يمكنك ترد والمؤمل ما تدري هل تدركه في المستقبل أو لا إذن ما معك الله الساعة التي أنت فيها فلا تخسرها وبادرها ثم قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون هذه السوره بعد القارعه والمضمون واحد كل تذكير حث على المبادره نهي عن اللهو في هذه الدنيا الهاكم اي شغلكم التكاثر يعني التكاثر في الاموال والاولاد انما الحياه في الدنيا لعب ولهو وزينه تفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد مهمة الإنسان الآن أن يكون أكثر من الآخر بالمال مهمته يكون أكثر من أكثر الناس مالا وأن يكون أكثر الناس اولادا ويفاخر بذلك هذا الذي شغل الإنسان عن العمل الصالح ما همه إلا التكاثر في الأموال والأولاد وامور الدنيا وأما الاخره فهو غافل عنها الهاكم عن اي شيء عن الاخره الهتكم الدنيا والانشغال بها عن الدار الاخره والدنيا زائله والاخره مقبله فكيف تشتغل بشيء زائل تترك الشيء المقبل الدائم الذي لا يزول فكر الهاكم التكاثر شغلكم تكاثروا في هذه الدنيا تكون أكثر من فلان أكثر الناس ما يكفيك القليل ولا يكفيك الذي يمضي حالة ما يكفيك الهاكم التكاثر ما زال يلهيكم هذا التكاثر ويسهلكم حتى زرتم المقابل ما تدري لما ما في الموت وأنت ما شبعت من هذه الدنيا ما شبعت من هذه الدنيا حتى يفجاك الموت وأنت ماكملت. ماكملت ما كملت ما كملت عمارة كلي تعمر ما كملت سفرة كلي سافرت لا صفيت تجارت اللي معك يفاجاك الموت حتى تزور سوق القامر شغل شغلين شغل لما ما الموت وين تروح اذا مت تروح للقصور والانهار وال... اللي أنت شغلت بها وتلا بها لا تنقل تنقل الى اي شيء إلى المقبرة إلى قبر ما معت من هذا التكاثر ما معت الا خلقه كفر فقط دخلت الدنيا وأنت ليس عليك شيء من بطن يومك ولدت عريانا خرجت منها عريانا ما معت الله أو العمل الصالح حتى جرتم المقابر ولماذا قال جرتم المقابر ما قال حتى سرتم إلى المقابر لأن المقابر موقتة ما هي الدائمة إنما انت مثل الزائر تنتظر فيها ولذلك سمية دار البرزر دار البرزخ والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين فالمقابل دار فاصلة بين الدنيا والاخرة وانت تنتظر فيها فقط تنتظر تنتظر البعث زيارة الزائر هو يجلس ويبقى لا الزائر يرتحل لا من زائر الا وهو يرتحل حتى الجبر من تبدأي من فيه إنما هو انتظار محطة حطة انتظار تنقل منه إلى دار القرار شرتم المقام ومن هنا يعلط من يقول مثواه الأخير نقل هلام إلى مثواه الأخير لا ما هم مثواه الأخير مسواه الأخير إما في الجنة وإما في النوم أما القبر فإنما هو منزل مغطى. ولهذا قال حتى زرتم المقابر ما قال حتى نزلتم المقابر هذا فيه سر عجيب. حتى زرتم المقابر ولهذا يقولون لما سمع أعرابي هذه الآية أستاذرت بالنقام قال بعث القوم ورب الكعبة لأن ما من زائر إلا ويرتحل ما من زائر إلا ويرتحل فأنت في هذه الدور دار أولا أنت في رحم أمك أولا أنت في صلب ابيك ثم انتقلت إلى رحم أمك ثم انتقلت من رحم أمك إلى هذه الدنيا ثم تنتقل من هذه الدنيا إلى القبر ثم تنتقل من القبر إلى دار القرار التي ليس بعدها رحيم ولذلك سميت دار القرار وإن الاخره لهي دار القرار حتى زرتم المقابر ثم قال جل وعلا يعني هذه النهايه المقابل قال كلا ثم قال سبحانه كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا حرف تنبيه وزجر سوف تعلمون تعلمون ما امامكم انتم الان ما تعلمون لكن سوف تعلمون مستقبلا حين لا ينفعكم العلم، كلا سوف تعلمون ما خرجتم به من هذه الدنيا، تعلمون ما آلكم في الآخرة، كلا سوف تعلمون، ثم كلا تأكيد، ثم كلا سوف تعلمون، كلا على كله تهديد. كلا لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون الان لو تعلمون الان علم اليقين الذي لا شك معه ماذا سيكون حالكم ومالكم لصار لكم حال غير هذه الحال كلا شوف كلا كلا كلا, كلا كله كله زجر كلا لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون الآن علم اليقين الذي ما في شك لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هذا هو المآل هو المآل الله ما خلى علينا شيء كل شيء لنا كل شيء الله بينه لنا ما يخطأ علينا شيء أبدا شوف عيه. عيه. لو تعلمون علم اليقين ثم لا ترونه عين اليقين لأن العلم يقولون ثلاث درجات الأول علم اليقين الذي تعلمه من الكتاب والسنة أنت ما عاينته، لكن تعلمه من الخبر الصادق هذا يسمى علم علم اليقين عين اليقين إذا شاهدت الشيء إذا شاهدت الشيء بعينك هذه عين اليقين وقفت عليه بل أول علمته ولكن في النهاية عاينته بعينك هذا أقوى من علم اليقين ثم أيضا حق اليقين درجة الثالثة حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فالعلم علم اليقين عين اليقين حق اليقين هذه درجات العلم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم يعني جهنم الناس يرون النار يوم القيامة عيانا جاء يومئذ بجهنم تراها الناس بعد أن كانوا يسمعون عنها وتوصف لهم في الدنيا فالآخرة يرونها عيانا عيانا لا يسكون فيها ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفة يقفون عليها ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين فحصل هذا ما حصل هذا مستحيل تمني والتمني إنما يكون في المستحيل أما الترجي فانه يكون للممكن التمني هذا لا ينفع يا ليتنا هذا تمني يا ليتنا نرد لترون الجحيم النار والعياذ بالله هذا من أسماء النار الجحيم والسعير والهاوية والقارعة وإلى اخر أسمائها فترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين فوق علم اليقين انت في الدنيا تعلمها لما تقرأ من آيات الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمها لكن في القيامة تعاينها عين اليقين أترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم تحاسبون يوم القيامة تحاسبون عن النعم التي انعمها الله عليكم في الدنيا ماذا شكرتم الله أنعم عليك في الدنيا بصحة أنعم عليك في الرزق أنعم عليك بالشباب أنا أنعم عليك بالامن والاستقرار لا ت... وإن تعود نعمه الله لا تحصوها ما تروح هذه النعم تنسى لا تحاسب عنها يوم القيامة ثم لا تسألون هذه لام القسم ونون التوكيد لا تسألون نون التوكيد الثقيله ما في شك هذا يوم يومئذ يعني يوم القيامه عن النعيم الذي انعمه الله عليكم في الدنيا اين شكره يعني راح وانتهى لا كل شيء بثمن وثمن النعم هو الشكر هل شكرت او ما شكرت تحاسب عن ذلك، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الرسول خرج من بيته ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، خرجه ملتوء، ذهب إلى بعض الأنصار في بستان رضي الله عنهم، استقبلهم استقبالا حسنا ورحب بهم، ثم قطع لهم عذقا من النخل فيه تمر في بسر وجاء لهم بماء بارد فأكلوا وشربوا أكلوا من الرطب والبسر وشربوا من الماء البارد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ركب وبسر وما انبار وعد تسألون عن هذا النعيم يوم القيامه فكيف بنا نحن وما عندنا من النعم والخيرات أين شكرها ؟ هذا فليفكر الإنسان فكر الإنسان في أموره ولا يغامر الدنيا ويقول مثل فلان ومثل فلان ويقول أنا شاب سوي امامي مستقبل إن شاء الله أني سأصلح وأتوب وما شبه ذلك من الغرور أو أنا مثل الناس وش حيث يا ما, ما أنت مثل الناس عليك من نفسك ما عليك, من الناس. عليك من نفسك فعلى المسلم النهر تبصر يا أخوان والله هذه الصور تزلزل الجبال صور عظيمة زلزل الجبال لو, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذه الصور تقرأونها نقرأها لكن هل نتدبر فيها هل نت... كأنها تعني غيرنا كأنها تعني ناس غيرنا ما تعنينا ونتخاطبك أنت, أنت تخاطبك هذه الآية اللي تقرأها او هذه الصورة خاطب كنت ما هي خاطب غيره فعلينا أن نتنبه لهذا القرآن وما فيه من العبر والعظات والآيات البينات علينا أن ننتفع به ما يكون الحفظ والتلاوه وتحسين الصوت الصوت هذه ما هذه وسائل فقط لكن المطلوب التدبر والمطلوب العمل في هذا القرآن حتى يكون حجة لنا لا يكون يوم القيامة حجة علينا كما في الحديث القرآن حجة لك أو علينا شاء الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم صالح القول والعمل لا يقول واحد ان والله ما أشفظ القرآن ولا دليل يا أخي هالسور القصيرة دي اللي تحفظها ويحفظها البذلان كل يحفظها والحظر والبدو كلهم يحفظون هذه السوره الله جل وعلا يقول ولقد يسخرنا القران للذكر كل على حسب استطاعته ما بلازم لازم نتحفظ القران كله هذه سوره الواحده اللي يكفي. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله عند سوره العصر لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره لكفته كل يحفظها كل يحفظ هذه السور القصار حتى ما يقول احد إن والله انا ما ما قرات القران ولا احفظ ولا دليل يا اخي هذه السوره دي كافيه تامه صلى الله عز وجل ان يزيدنا واياكم علما وفقها وعملا صالحا وأن يصلح أحوال المسلمين وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم أن ينفعنا به وأن يعلمنا إياه وأن يفهمنا معانيه وأن يرزقنا العمل به والإخلاص لوجهه الكريم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اهوال يوم القيامة تمر على المؤمنين والكفار أم هي خاصة بالكفار تمر على الجميع لكن المؤمنون تسهل عليهم ولا تفزعهم وأما الكفار فالله جل وعلا قال ذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير شدته على الكفاء أما المؤمن الذي قدم لنفسه العمل الصالح والسعد فهذا ييسره الله له. لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يسمعون حسيثها وهم في مجتهة أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون نحن أولياء هذا يومكم الذي كنتم توعدون نعم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الانبياء عليهم الصلاه والسلام يحاسبون وتوزن اعمالهم يوم القيامه كغيرهم الله اعلم العموم. ظاهر العموم الموازين عامه نعم. نعم فضيله الشيخ وفقكم الله هل ما يصيب المسلم من اهوال القبر وأهوال يوم القيامة تكون مكفرات لذنوبه نعم المؤمن تكفر ذنوبه بعده مكفرات منها عذاب القبر منها عذاب القبر فهو من جمله المكفرات للمؤمنين نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الهاويه اسم من اسماء النار نعم الهاوية اسم من اسماء النار لأن أهلها يهون فيها على رؤوسهم نعم مفضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قوله سبحانه فمن ثقلت موازينه بجمع الموازين وفي آية أخرى بالإفراد فهل الميزان واحد أم هي موازين متعددة موازين بحسب الأعمال موازين بحسب الأعمال وبحسب الناس حسب الناس وحسب أعمالهم فهي موازين لحسب الأعمال وحسب الناس وهي ميزان واحد حسب الجميع نعم يقولوا هل الميزان يوم القيامة حسي أو معنوي لا حسي له كفتان له كفتان وله لسان ميزان حسي يقولون انه معنوي المعتزلة أهل الضلال والعياذ بالله هل يقولون معنى ما أهل السنة يقولون أنه ميزان حقيقي ميزان حقيقي له كفتان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل جمع المال والتكاثر في البيوت يعتبر في سياق المدحي أو في سياق الظنب في سياق الظنب لأنه يلهي الإنسان عن عمل الآخرة ما يجتمع للإنسان انه يشتغل بالدنيا ويشتغل بالاخره ما يمكنه لكن يأكل من الدنيا قدر ما يعينه على على آخرته أما إذا صرف للدنيا شغلته عن عن ما جعل الله رجلا من قلبين في جوفه شهون اللي يشتغلون بالدنيا ما يجون حتى للمساجد إلا نادرا وإذا جاءوا لهم على عجل شوفونهم ينامون الليل ينامون في النهار يتعبون ينامون الليل ما يقوموا يتهجدون ما يقوم الدنيا تشغلهم والعياذ بالله تلهيهم عن ذكر الله ما حتى, حتى ما يقول لا إله إلا الله ولا يسبح ربه ولا يحمد الله ولا ياتي بالأبتاع أنا مشغول بالدنيا نعم نفضيغة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز التكاثر والتفاخر بالقبيلة وأفخالها لا منهي عن هذا التفاخر بالأنساب التفاخر بالأحساب وتكبر بالأنساب فلا لا يجوز نعم, نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله. الله حذرتم حفظكم الله من الغفلة فهل المقصود بالغفلة الغفلة عن الواجبات والمأمورات أم يدخل في ذلك الغفلة عن المستحبات الغفلة عن العمل عموما عن العمل بالدرجة عن قرائض الواجبات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله فيما يتعلق بزيارة القبور هل الميت يشعر هل الميت يشعر بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام نعم بل... ورد النهي أنس بهم يانس بهم ينتفع بدعائهم له نعم ففيها مصلحة للميت وفيها مصلحة للحي انه يعتبر يتذكر الآخرة نعم رضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين أين جواب لو في الآية لترون ترون الجحيم نعم وضيت الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون هل الياس من روح الله كفر أم كبيرة من كبائر الكفر هل يئس من روح الله هل لا يئس أحد من رحمة الله مهما كبرت ذنوبه معاصي يرجو رحمة الله قل يا عبادي الذين أشره على انفسهم لا تقمت من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنجو إلى ربكم، وأسلموا له. ما يعتمد الإنسان على الرجاء يضيع اي طريق في المرجئه لكن يرجو ويخاف، يرجو ربه ويخافه من عقابه، يرجو ثوابه ويعمل لي ويخاف، يرجو ثوابه ويخاف. من عقابه نعم من فضيله الشيخ وفقكم الله. ما المراد بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم القرآن كله محكم بمعنى أنه أتقنت آياته أتقنت و كلها صدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا وكله محكم من هذه الناحيه كله متشابه بمعنى أن بعضه يشبه بعضا في الحسن والبلاغة والحلاوه فهو متشابه يشبه بعضه بعضا كل الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابه كله متشابه بهذا المعنى وبعضه محكم بعضه متشابه المحكم هو الذي لا يعرف معناه إلا بإرجاعه إلى المتشابه هو الذي لا يعرف معناه إلا برده إلى المحكم الذي يفسره القرآن يفسر بعضه بعضا الرسول يفسر القرآن اللغة التي نزل بها تفسره فهو ثلاثة اقسام كله محكم بمعنى كله متشابه بمعنى بعضه محكم وبعضه متشابه بمعنى كل شيء له معنى نعم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات نعم رضيلة الشيح وفقكم الله هذا سؤال قريب من سؤال البارحة يقول كل لا يخفى على علمكم حبيثكم الله ما يمر به أهل السنة في صعدة من حصار الرافضة أكثر من ما يمر به أهل السنة في صعده من حصار الرافضة أكثر من أربعين يوما حتى أكلوا كل شيء عندهم ومات صبيانهم في هذا البلد فهم في حالة لا يعلمها إلا الله كما أنهم يضربون بالدبابات من قبل الرافضة يقول السؤال حفظك الله يقول قد استنجدوا بمن عندهم فلم يستجب لهم أحد هل يجوز مناصرتهم؟ بالمال ومن الزكاة لشراء السلاح والدفاع عنه نعم الزكاة <تصفيق> للمحتاج والمدبر لا يشك إذا بلعوا من الحاجه الى هذا الحق لا يشك من الزكاه لهم نعم فضيله الشيخ خفضكم الله لكن هذا الذي يحصل حصل ويحصل هذا بسبب الفتن والعياذ بالله بسبب الفتن والخروج على الولاد شقعص هو واللي سبب هذه الأمور كل هذه الظلاوة وتسلط العدو تدخله كله بسبب الانشقاق والنزاع شقعص الطاعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الصلاة الإبراهيمية من هم آل محمد وآل إبراهيم أتباعهم آل محمد أتباعه على دينه وآل إبراهيم أتباعه على دينه نعم ويقول حفظك الله وما معنى الصلاة عليهم الصلاة الدعاء لهم الصلاه من الله أثن على عبده الصلاة من الملائكه الاستغفار لبني آدم الصلاة من <تصفيق> الآدميين بعضهم لبعض عنها الدعاء نعم صلي عليهم يدعو لهم نعم مفضيلة الشيخ وفقك الله يقول ما الأفضل صيام عشر الحجه ام صيام أيام من شهر الله المحرم لأنه قد ورد فيه نص بذلك فلاهما فلاهما فيه فضل فلاهما فيه فضل كما ورد في الحديث أما المفاضلة الله أعلم نعم فضيلة الشيخ فقط الله يقول إذا أنا توضأت ولبست الجورب هل إذا خلعته وأنا على طهارة ينتقض الوضوء بهذا كذلك؟ إذا خلعته قبل المس فانه لا يزال تلبسه وتمسحه لا لما لأنك خلعته قبل قبل الحدث إذا خلعته قبل الحدث لبست على طهارة. وخلعته قبل أن تنتقض هذه الطهاره لو اعدت بس تمسح عليه اما اذا حصل نقص للوضوء بعد اللبس فإنه لا يمسح عليه حتى تتوضا وضوءا كاملا ثم تلبسه نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله فيما يتعلق بزيارة في القبور بعض الناس يخصص يوما في الاسبوع لزياره المقابر وتشريع الجنائز ما ورد هذا تحديد يوم بدون دليل هذا بدعه زياره القبور مفتوحه لكل الايام حسب الامكان والصلاه على الاموات وكذلك مفتوحه حسب الامكان نعم, نعم. وفضيلة الشيخ فقط الله يقول وقعت نجاسه على ملابس امراه وقد علمت ذلك ثم نسيت فصلت عدة صلوات وهي لابسه لهذه الملابس فما حكم صلواتها التي صلتها على هذا الحال الصحيح ان من علم بالنجاسه على ثوبه أو على بدنه ثم نسيها توضعه الصلاه ان صلاته صحيحه لانه معذور بالنسيان لكن يبادر بغسله للمستقبل هذا هو الصحيح نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول خطبت امراه للزواج ووعدتها واهلها أن اتزوجها ولكني اكتشفت ولكن ولكن اكتشفت بأنها يقول ليست من من قبيله معينه فهل يجوز لي ان اتراجع عن الزواج بها نعم يجوز لك التراجع عن الزواج بها. ما دام لم تعقد عليها هذا أنت تراجع لأي مانع أو لأي سبب لا ما هم أنت على سعة الان نعم وهي يرجع الله فيك نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المساجد التي المساجد المسلمة من الدولة والقائمة عليها الدولة هل يجوز أن أترك دورات المياه فيها؟ مفتوحة في غير وقت الصلاة خدمة للناس لا يحصل مفاسد صار يحصل مفاسد وهل الفساد واهل الشر يستغلونها الإله الصارت تغلق بعد اداء الصلوات انتهاء حاجة الناس بها للصلاه تغلق لألا تكون مأوى للفساد نعم فضيله <تصفيق> الشيخ وفقكم الله يقول عندما يسالني شخص عن مساله وانا اعرف فتوى احد العلماء الثقات فيها هل اخبره بالفتوى ام اقول انني لا ادري اذا كان ما في احد من اهل العلم يساله او تساله انت ما في احد تعرف الفتوى او تنقلها له لانها بحاجه و نعم فضيلة الشيخ اف cover leur moore إذا كنتم مسافراً وجمعت المغرب مع العشاء جمعة أخير وقد دخلت المسجد وهم يصلون العشاء فكيف أصلي المغرب إيش ل كنت دكنت مسافراً وأردت جمع المغرب مع العشاء جمعة أخير فدخلت المسجد وهم يصلون العشاء فكيف أصلي المغرب تدخل معهم بنية في المغرب فاذا قاموا من الرابعه هل تجلس وتاتي بالتشاهد الاخير ثم إن شئت سلم لنفسك وإن شئت تنتظر الإمام سلم معه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اشتريت اضحيه ثم بعد الذبح اكتشفت انها شات اي انثى وليست خروفا فهل يجب علي شراء غيرها لم يجوز التضحيه بها اذا كانت تبرعا منك فلا باس ان تولى لك رفيضتك ما اذا كانت وصيه موصي ان يذبح خروف الموصي نص على خروف فلا بد من تنفيذ الوصيه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك شخص قد عرث بلقب مشين. م? إذا كان هناك شخص قد عرث واشتهر بلقب مشين، فهل يجوز أن أذكر لقبه؟ وذلك للتعريف به وليس لقصد الغير. إذا كان يكره هذا فلا يجوز. إذا كان يكره هذا اللقب فلا يجوز. أما إذا كان هو ما يكره هذا اللقب وصار دارج، هذه بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول إذا حضر إلى الصلاة. من يحتاجون إلى الجلوس على الكراسي في صلاتهم وقد حضروا مبكرين إلى الصف الأول فهل للإمام أن يرجع أولئك إلى الخلف بدعوى أن هذه الكراسي تخل بالصفوف لا ما تخل بالصفوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال صل المريض قائما فإن لم يستطع تقاعدا فإن لم يستطع فعلى وهذا يشمل صلاته مفرد صلاته مع الجماعة فلا تضيق عليهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقالكم الله يقول إذا أوتر إنسان وقام آخر الليل إذا أوتر إنسان أول الليل وقام آخره يريد أن يصلي فماذا يفعل هل يوتر مرتين لا الصحيح أنه يقوم ويصلي ما تيسر ويكتفي بالوتر الأول ولا يكرر. يكفي وتر الأول تجوز الصلاة بعد الوتر ورد في السنة في الصلاه بعد الوتر مثلا لا. فضيلة الشيخ فقط الله يقول في بلدي يعتقدون أو أكثرهم يعتقد أن الله في كل مكان سألنا وأئمة المساجد هناك على هذا الحال يقول هل أصلي منفردا أم أصلي معهم أم أصلي الجمعة فقط معهم إذا علمت أن الإمام يعتقد هذه العقيده فلا تصلي خلفه. أما إذا لم تعلم فالعصم في المسلم الخير والعداله إذا لم تعلم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تقديم الطعام للكفار في نهار رمضان في بلد الكفر؟ لا المسلم لا يقدم الطعام. المسلم لا. يقدم الطعام في نهار رمضان لأن دينه يمنعه من ذلك نعم بفضيلة الشيخ يخدمه الكفة لا تخدمه مسلم لا يخدم الكافر. نعم فضيله الشيخ الفقه الله يقول إذا طاف الحاج طواف الوداع إذا طاف الحاج طواف الوداع نعم. وجلس في مكة مدة من الزمن بسبب تأخر الحملة فهل يجب عليه أن يرجع ويطوف مرة أخرى إذا كان بات في مكة فإنه ينتقض الوجع لا بد من أما إذا كان ما بات وإنما تأخر لغرض من الأغراض ولم يبت على ما هو على طوافل لا يعيد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فهل الذي عنده علم؟ ولم يبلغه ياتا بذلك تبليغ على قسمه تبليغ النصوص بمعنى انك تقرا الايه او تقرا الحديث للموعظه والتذكير او تحفظه الناس هذا تبليغ نص لا بس. هذا طيب والنوع الثاني تبليغ المعاني والفقه هذا لا يكون الا لاهل العلم لا يكون إلا لأهل العلم لا تشرح الحديث فسر الآيات إلا إذا كنت من أهل العلم نعم خضينة <تصفيق> الشيخ وفقكم الله يقول حبيظك الله بالنسبة للتصوير يقول ما يتعلق بالتصوير بالفيديو أو التصوير عن طريق القنوات الفضائية يقول هل هو جائز لاجل الدعوة أو لغير ذلك من الأمور المسلم يتجنب التصوير مهما امكن الا عند الضروره عند الضروره يباح لإزالة الضروره فقط قدر الضروره نعم فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل فلان صلى الله عليه وسلم ما حكم ان يقول القائل فلان صلى الله عليه وسلم او رضي الله عنه وهو ليس نبيا أو صحابيا لا بس كان من المسلمين وهو من أهل الفضل وأهل الدين. لا بس لكن ما يتفعل هذا الشعار لبعض الأشخاص؟ أما أنه يقال لبعضهم؟ لا بس من غير من غير مداومة على هذا؟ نعم. سيدنا الشيخ، وفقكم الله. يقول كثرة الأقوال المتعارضة في هذه الفترة. فما عدنا نميز بين الحق والباطل فنريد منكم أيها العلماء الربانيين أن تبصرون في الحق خصوص هذه الأمور التي تحدث هذه الأيام يا أخي لا تعرف الحق من الباطل ولا تعرف الصواب في, في, في الخلاف والأقوال ما تعرف الذي بالتعلم. تعلم العلم على العلماء تعلم العلم على العلماء حتى تعرف الخلوص من هذه المشاكل أما بدون علم فلا يمكن ولا تدخل فيها تجنبها إذا أحان ما عندك علم تجنبها لا تدخل فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كنت مسافرا وصليت الجمعة مع الناس فهل لي أن العصر بعد صلاة الجمعة مباشرة لا ليست العصر من جنس الجمعة ولم يرد عن السلف انهم يجمعون العصر مع الجمعة قد صدر بهذا فتوى من اللجنة الدائمة في عهد الشيخ عبد عيز بن باز رحمه الله وتوقيعه ان هذا لا يجوز نعم وفضيله الشيخ وفقكم الله يقول رجل يبيع سلعه فتقدم له مشتر واتفق على القيمه ثم قال المشتري سأشتريه غدا منك وقبل الغد تراجع البائع عن بيعه فطالبه المشتري بمبلغ لأجل تراجعه السؤال هل يحل للمشتري أن يطالب بذلك؟ هذه مسألة خصومة يجعل للمحكمة تفصل بينه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يدور على المساجد التي يصلى على الجنائز فيها فيصلي عليها كلها وحده هل يعتبر هذا من الافتئات على الأموات وعلى أوليائهم حيث إنه اسقط فرض الكفايه بفعله وأصبحت صلاة أول شيء من التكلف الذي ما ينظر الله السلطان ما كان السلف يعملون هذا يدورون على الناس يدورون جنائز ما كانوا يعملون إلا حضرت الجنازه صل مع المسلمين عليها ولا تتكلف على البحث هذا الشيء الشيء الثاني هذا فيه احتيات على إمام المسجد الجنازة في المسجد يصلي عليها إمام المسجد ولا تتقدمه تصبر لما يصلي إمام المسجد عليها والجماعه تصلي معهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الاتصال على السحرة الذين يخرجون على القنوات الفضائية وذلك لأجل الرد عليهم إذا كان يحسن الرد عليهم يرد عليهم بالفعل يحسن الرد ويرد بالفعل عليهم هذا طيب أما إذا كان بيتفرج ولا ما يعرف يرد فلا يجوز لهذا هذا مثل الذهاب إليه مناكا كاهنا لم تقبل له صلاة أربعين يوما وفي الحديث الاخر من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد سواء اتاه يمشي او اتاه من الاطلاع على القنات التي هو فيها نعم سمع قوله او شاهد نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انا مسافر وأردت ان اصلي صلاه العشاء قصرا أنا مسافر وأردت أن أصلي صلاة العشاء قصرا فوجدت أناس يصلون صلاة المغرب فكيف أصلي معهم صلاة العشاء صل معهم واتب صل معهم واتب لأنك تصلي خلف إمام لا يقصر فتتم الصلاة إذا سلمنا الثالثة للمغرب تقوم تأكيد الرابعة نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز شراء القطط او بيعها لا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور اما اقتناؤه للحاجه فلا باس واما بيعه شراء لا يجوز حرام هنا. نعم بيع الكلب وبيع السنور حرام نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم صلاة الرجل البالغ بين صديين طفلين هل يعد صلاة الفذ خلف الصف هو صلى خلف الصف هو الطفلين إذا كان مميزين فلا بس تجوز مصارفة المميز أما إذا كان غير مميزين فلا لا يعتد بهما هو يكون فضلا خلف الصف نعم فضيلة الشيخ الله يقول شخص وصل إلى مزدلفه الفجر بعد الفجر بسبب الزحام وصلى الفجر قبل مزدلفه بأمتار ثم دخلها فهل عليه شيء ما عليه شيء لانه لم يستطع الوصول اليها حاول الوصول ومنعه الخط والسير هو معذور ليس عليه شيء نعم فضيله الشيخ وفقك الله يقول هل الافضل المحافظه والمداومه على صلاه الضحى او انها تترك احيانا وتفعل احيانا اخر هذا هو الاحسن انه لا يداوم عليها كل يوم بل يصليها يوما بعد يوم يضب, يضب بها يعني يوم بعد يوم نعم فضيله الشيخ وفقك الله يقول انا مداوم على الوتر بثلاث ركعات أو بركعه واحدة احيانا فهل فعلي هذا صحيح نعم اقل الوتر ركعه واحده واذن الكمال ثلاث وأعلى الكمال 7 عسر أو 13 عسر نعم صديقة الشيخ وفقك الله يقول إن الشيطان يوسوس لي بأنك لن تخدم العلم فالعلماء قد كفوا ووفوا يقول, ما يقول إن الشيطان يوسوس لي بأنك لن تخدم العلم فإن العلماء الموجودين قد كفوا ووفوا يقول ما توجيه قد إيش كفوا كفوا كفوا وافوا نعم وأوفوا كفوا وأوفوا. علاماً ما في علم. أخدم العلماء طيب؟ أخدم العلماء واترك الشيطان واترك الوسوس. نعم. فضيله الشيخ وفقك الله يقول هل يجوز أن تلقب الأم بأنها باب من أبواب الجنة؟ لا. لكن الأم قلب بها يفتح لك باب من أبواب الجنة. يفتح باب سبب لدخول الجنة ولا تلقى بالأم بباب الجنة لا قضيلة الشيخ وفقكم من الله يقول هل يجوز الكتابة على هامش المصحف لضبط الأحكام والتعلم لا المصحف لا يكتب في شيء لا على هوامشه ولا بين السطور. يجرد للقرآن فقط فإذا أردت تكتب هوامش خلبي اكتبها خارج المصحف نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاه هل عليه دليل وما حكمه نعم عليه دليل ابن عباس يقول يوم صبي صغير يقول ما كنا نعرف من من الصلاه الا اذا سمعنا التكبير او الذكر دل على ان هذا موجود على عهد النبي صلى الله عليه فكنا نعرف انقضاء الصلاه الا بذلك فضيله الشيخ حقكم الله يقول في صلاه النافلة قمت بالركعه الثالثه ناسيا فهل لي ان أكمل اربع ركعات في صلاة النافلة قمت بركعه ثالثه لا في الليل لا الليل تجلس يجب. يجب عليك الجلوس لان صلاه الليل مثنى مثنى فلا تقم إلى ثالثه واما في النهار فلا باس حولها من ثنتين الى اربع لانه يجوز التطوع في النهار باربع نعم بسلام واحد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى قول الامام سمع الله لمن حمده اي استجاب سمع الله لكذا يعني استجاب له اذا عدي باللام فمعناه الاجابه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا انتهيت من الطواف مع أذان الفجر وأردت التزود من النوافل فهل يجوز لي أن أصلي بعد الأذان سنة الطواف ثم تحية المسجد ثم سنة الفجر؟ يكفي أن تصلي صلاة واحدة تنويها عن الجميع الحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا أردنا أن نؤخر الصلاة عن أول وقتها كالعشاء مثلا فهل يكون الأذان في أول الوقت أم نؤخره إذا, إذا, إذا أردنا أن نؤخر الصلاة عن أول وقتها كالعشاء مثلا فهل يكون الأذان في أول الوقت أم نؤخره حتى إذا أردنا الصلاة إذا كنتم في بلد تصلون مع الناس ولا تؤخروا ولا تؤذنون يكفي أذان نفسك صلوا مع الناس في المسجد اما إذا كنتم في بار او في مكان ليس حولكم مساجد فما باس ان تؤخرها تريدون يكفي الاذان على دخول الوقت نعم انتهى الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه